وَأَمَّا إِذَا مَكُنَّاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ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 صفا واجيء يوم اذم بجحنم يوم اذ يتذكر الانسان يوم ذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني لي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ارجعين